بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنستأنف دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع المحاسم بالرياض لعام 224 بعد الألف من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولقاهنا يحمل عنوان الخليل إبراهيم عليه السلام والحديث عنه في القرآن حديث عظيم فإن الله جل وعلا زكى هذا النبي الكريم ومدح صنيعه وذكره تبارك وتعالى في موئل كريم ومقامات حسان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وسنعرج على بعض الآيات التي أثنى الله فيها على هذا النبي الكريم ونفسرها كما هو بعض سنننا في هذا اللقاء المبارك قال أصدق القائلين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إبراهيم ولد في العراق وليس إبراهيم في اللغة اسما عربيا ولهذا أهل الصناعة النحوية يقولون إنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة أي لأنه غير, غير عربي وسيأتي بيان هذا كان أمة أي رجلا جامعا لصفات الخير قانتا أي طائعا كثير الصلاة خاشعا قانتا لله ولم يكن من المشركين قانتا لله حنيفا أي لم يكن في الإشراط طرفة عين سلام الله عليه وصلاته شاكرا لله إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفة شاكرا لأنعمه والشكر المطية الأخرى للمؤمن مع الصبر شاكرا لأنعمه اجتباه فهو عبد مجتبى ورسول مرتضى عليه السلام وهداه أي ربه إلى صراط المستقيم وأعظم من ذلك أن الله نسب الملة إليه قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم فيأتي سؤال العرب تنقسم إلى قسمين وأنا أعذروني أتحدث علميا عرب قحطان وعرب عدنان ومعلوم من حيث نسر أن إبراهيم لا علاقة له بعرب قحطان ومع ذلك سمي أبا لهذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم وقد أجاب العلماء عن هذا بما يلي قالوا إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إبراهيم بالاتفاق بل إنه الدوحة اليانعة في أغصان شجرة إبراهيم ولم يكن لإبراهيم ولد أكرم على الله من رسولنا صلى الله عليه وسلم وبما أن نبينا عليه السلام بمثابة الأب والوالد للأمة كلها قحطانها وعدنانها فانه بما أن إبراهيم هو أب لنبينا عليه الصلاة والسلام أصبح إبراهيم أب لمن, أب لمن للأمة كلها ظاهر لأن إبراهيم أب لنبينا ونبينا بمثابة الأب للأمة ليس أبا نسبا لأن الله قال ما كان محمد أبا أحد من رجاله لكنه عليه السلام بمثابة الوالد للأمة ولهذا حرم الله نكاح أزواج نبيه عليه السلام من بعده وأزواجه أمهاته صلوات الله وسلامه عليه من هذا الباب قالوا قال الله ملة أبيكم إبراهيم من الآلات التي أثنى الله بها عليه قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة أرفع أنواع القربة والخلة أرفع أنواع ومقامات القربة وهو عليه السلام معدود في أولي العزن من الرسل بل إنه على الصحيح أفضل الخلق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا ولا ريب أن الله أعلم من يستحق أن يتخذه الله خليلا مما ذكره الله عنه قال ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات والكلمات أي أوامر أمره الله جل وعلا بها فقام بها عليه السلام على أجل حال وأتم مقام قال ربنا فأتمهن فمن الذي شهد له أنه أتم الكلمات وقام بالأمر ربه الذي خلقه ورفع العمل إليه فقال له ربه بعد ذلك إني جاعلك للناس إماما إمام دين لا إمام دنيا قال إني جاعلك للناس إماما أدركت عاطفة الأبوة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فهذا من اكرام الله جل وعلا له صلوات الله وسلامه عليه رزق بابن الله على خلاف هل هو إسماعيل أو هو إسحاق أيًا كان أحد ابنائه فلما رزق به أمره الله أن, أن يذبحه لكن الأمر لم يأتي بواصلة ملك. ولم يكلمه الله من وراء حجاب إنما جاء الوحي عن طريق رؤيا والرؤيا أقل مراتب, أقل مراتب الوحي والأمر من أعظم الأعوام فالطريق أقل والتكليف أعلى وهذا مدخل للشيطان لكنه عليه السلام لما استقر في قلبه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 بالمدية على عنق ابنه ويأبى الله أن يمضيها لأن المقصود ليس إراقة دم الابن المقصود أن لا يكون في قلب الخليل أحد إلا الله وكونه بكامل اختياره يأخذ المدية ويجعل ابنه مضطجع ثم يحاول أن يمرر المدية على عنقه بلغ منزلة لم يكلف بها أحد ولا يقدر عليها إلا من وفقه الله فناداه ربه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين ثم قال أصدق القائلين إن هذا إشارة إلى ماذا إلى ما كلف به إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين فلا رفعة إلا بعد ابتلاء نسأل الله العافية وهذا رفع مقامه عليه السلام بعد ابتلاء عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا مؤمنين عليه السلام مما ذكره الله جل وعلا عنه دعوته لأبيه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 يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كلها يتعدب مع أب كان عاكفا على الأوثان ليكون هديا لنا بعده كيف يدعو الإنسان أباه ولا ريب أنه مهما بلغت خطيئة أبيك فهو أبوك وهو في الإسلام لم يأتي ما يخرجه من الملة فإذا تأدب خليل عليه السلام مع رفيع قدره مع أبيه على حال أبيه عابد وثا وعاطف صنم فكيف ينبغي أن تكون حاذ مخاطبتنا لآبائنا وأمهاتنا ولا يغرنك مدح الناس لك بأنك على خير أو إمام مسجد أو ما إلى ذلك من المناقب التي تشرع إبو إليها الأعناق فالوالد والد والوالدة والدة والخطاب معهما ليس أبداً كالخطاب مع غيرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً مما ذكره الله جل وعلا عن الخليل أنه عمد إلى ما يعبده قومه فحطنه فإذا جاء يوم القيامة يقول له الناس أنت خليل الله فاشفع لنا عند ربك فيقول إنما أنا خليل من وراء وراء اذهب إلى محمد لقد كذبت ثلاث كذبات هو يقولها عن نفسه لكن نحن لا نقول إن إبراهيم كذب وهذه تأملها وهذا والله من نفائس العلم وإن كنت قلته كثيرا لكن يذكر من علم ويعلم من لم يعلم هو عليه السلام قال إني سقيما ولم يكن سقيما لكن لماذا قال إني سقيم حتى يقيم الحج عليهم في عبادة في عدم عبادة الأصناع إذن هذه الكذبة من أجل من من أجل الله هذه كم واحدة لما عادوا قالوا من فعل هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا وهو يعلم أن الصنم لا يصنع فهذه كم الثانية لكنه قالها من أجل ماذا من أجل الله الثالثة قال لسارة زوجته لما هم الملك في أرض مصر أن يأخذها منه قال لها إنه لم يبق في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت وقد قلت للملك إنك أختي فإذا سألك فقولي انك اختي وهي زوجته لكنه قالها ليدفع عن عن عرضه ليدفع عن وهو قطعا جائز يقينا والا ما صنعه نبي الله لكنها ليست ك الاولى ليست ك الاولى وإن كانت حق له أن يصنعها عليه الصلاة والسلام واضح ولهذا قال ثنتين من في ذات الله ثنتين منها في ذات, في ذات الله وهذه تعد في ذات الله لكن لا تكون مثل مثل الأولى والثانية التي مضت واضح هذا ولهذا قال تواضعا ولكني خليل من ورائي وراء وراء ودفعهم إلى غيره حتى انتهى الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان منه هذا وقام الحجة عليهم تشاوروا في أنبئه كما هو معروف وعزموا عداءا يلقوه في النار وصنعوا له من جنيق وأخرجوه عريانا والله ما على الارض احد يوم اشد حياء مني لكن المؤمنه مبتلى اوثقه في يديه وقدميه والقهه في النار فقال رب العزه الملك المقتدر العزيز المنتقم الولي الحميد السميع العليم الذي يسمع ويرى حال من عذبه اي قوم ابراهيم ويرى ابراهيم قلنا يا نار والنار ولو هم أوقدوها فهي مخلوقة لمن مخلوقة لله ولو هم جمعوا حطبها وأذكوا شررها إلا أنها مخلوقة لله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على هذا النبي, على هذا النبي الكريم على هذا العبد الصالح على هذا الذي ضحى من أجلنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم وما كان والله للنار ولا تقدر أن تعصي ربها فأضحت بردا وسلاما على إبراهيم القيد ليس إبراهيم والذي في اليد ليس إبراهيم فأحرقت النار قيده في قدمين وقيده في يديه فأصبحت اليدين طلقا والقدمين طلقا فخرج يمشي على قدمي من رأاه أبوه قال له نعم الرد رب ربك يا إبراهيم هنا يقول المؤمن اللهم تولنا في من توليت من من تولاه الله لا يمكن أن يغلب البتة وإن ليس بعد هذا حتى أبوه تمالأ مع قومه ومع ذلك خرج يمشي على قدميه ليقول له أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم ومع ذلك لم يكتب الله لأبي إبراهيم لوالدي إبراهيم أن يؤمن قال له نعم الرب ربك يا قال الله جل وعلا قلنا يا نار كني بلدا وسلاما على فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين فهذا ضعب ما قصه الله هنا عن خبر هذا النبي الكريم عليه السلام تعلمنا من سيرته كيف ينفع الله بالدعاء فإنه قال رب إني أسكنت من ذريتي دواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فدعى بالثبرات واذهب إلى مكة واد لا زرع فيه ولا ماء وقل ما يوجد شيء يباع أو يشترى إلا وهو في مكة والله ما جلبه اقتصاد دولة ولا فلاحة تجار لكن جلبه الواحد القهار لدعوة رجل عظيم من الأبرار هو من هو إبراهيم عليه السلام وقال في دعائه وابعث فيهم رسول منه فاستجاب الله دعاءه بعد أكثر من ألفي عام. فخرج من أظهر بين أظهرهم رسولنا ونبينا وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم هذا على الإجمال أيها المباركون بعض مما ذكره الله جل وعلا عن الخليل إبراهيمة عليه السلام وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا أصبحنا أصبحنا على ملة الإسلام وعلى إلى أنقال وعلى ملة إبراهيم والله تبارك وتعالى كما بينا نسد الملة إليه فحبه دين وملة وقربها لما قريش وضعت له صورة في الكعبة وهو يستقسم بالأزلام فرأى صلى الله عليه وسلم فقال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام والله ما استقسم بها قد يثني رسول الله على من على خليل الله إبراهيم ومما أن إبراهيم دعا فتأسيا به ندعو اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم المليك المقتدر الولي الحميد تبدئ وتعيد وأنت على كل شيء شهيد وجهك أكرم الوجوه وعطيتك احسن العطايا واسمك أعظم الأسماء أنت الله لا إله إلا أن تقدست عن الصاحبة والولد وتقدست فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفء أحد نحن خلقك وعبادك وعبيدك وإماءك نسألك اللهم في هذا المقع رحمة واسعة من بدونك تغننا بها عن رحمة من اللهم إنا نسألك رحمة من لدنك تغننا بها الرحمة من سواك اللهم من كان منا مبتلا فارفع عنه البلا ومن كان اللهم منا ذا دين فاقضي اللهم له دين ومن كان منا ذا حاجة فآته اللهم حاجته وسولة ومن كان منا أيما فزوجه ومن كان منا عقيما فارزقه ومن كان منا عاصيا فهده واغفر لنا أجمعين ذنوبنا وارحم ضعفنا وعجزنا وكسرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك أحييتنا على الإسلام اللهم إنك أدخلتنا في الإسلام ولم نسألك فنسألك اللهم الثبات على الدين والموت على السنة والخاتمة الحسنة ومردا غير مخزن ولا فاضح ونسألك اللهم نعيم الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك عفوك وعافيتك والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم ما اعظم فقرنا اليك اللهم ما اعظم فقرنا اليك اللهم ما اعظم فقرنا اليك اللهم اننا نسالك بعظيم غناك يا ربنا وعظيم فقرنا اليك الا تجعل بيننا وبينك في رزقنا احدا من خلقك واغننا اللهم ام من اغنيته عنا اللهم اننا نسالك الجنه بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم إن لنا والدي رب وهنا اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما واعفوا عنهما اللهم من صدقنا منهما إليك فأكرم اللهم نصمه ومن أبقيته لنا منهما فاعنا اللهم على ذره الله واختم له الخاتمة الحسنة واجمعنا بهم أجمعين في جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين